وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسفا مطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 أرسله معنا ودا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ألم ماذاهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحىنا إليه لتنبئ بأمرهم هذا وهم لا يشعرون نجيوا أباءهم إن يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٌ فَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون قد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز ترامد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رامته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصطف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فاتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكن الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان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 وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع بلقات خضر واخرات يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي يا ان كنتم تعبرون قالوا اضغث وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ فَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَدَّ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سِنبَلَاتٍ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدت ثم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسبة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رامدتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علم لا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق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 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من الشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرامد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، تَأْتُونِ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ مَوْسِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُونُ وَكِيلٌ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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من اللَّهِ من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبنوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَا فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن أَخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اَسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا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 أسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلي الحكيم. متولى عنهم قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب. قالوا تَالَ الله تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتقوى يصبر فإن الله لا يضيع عجر المحسنين قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا أن تفندون قالوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ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 وَقَالَ أَحْسَنُ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أَفَأَمِنُوا أفأمنوا أن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 فتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون